خلقكم من نفس واحدة وخلق من م نفس ن واحدة هذه ا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله ا وبث ل ي تساءلون ب و ا ل أ ر رقيبا ح ا الله كان ا م عليكم إن ل هذه س و ر ة تتحدث في أ و ل ه ا عن حق الضعيفين عن ا ل م ر أ ة واليتيم ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إ ن ي أ ح ر ج و حق الضعيفين ا ل م ر أ ة واليتيم ف ب د أ ت هذه ا ل س و ر ة ب د أ ت بتذكير القارئ بالرحم ا ل أ و ل ى ب آ د م كلكم لآدم وآدم من تراب وتنادي آ د م من على ا ل ب ش ر ي ة بشتى أ ل و الوانهم ن تنادي ه وأعراقهم وشرائعهم م ع ي جميعا ه م ت ق ل ي أيها ا ل ا يا س ي أ ا الناس أ ج ع و ن ي ا أيها, الناس أجمعون يا أيها الناس في الناس مكان كل ت ق و ع ر ب ك م أي خ ا ف خافوا ف و ا ربكم خافوا ربكم من ق ك م الذي ل خ ق ك م وخلق ك من م نفس واحده ة واحدة من نفس آدم أنتم لآدم جميعا أنتم من م نفس نفس ن وخلق منها زوجها اذن زوجها إ ا ل ب ش ر ي ة كلها تنتمي إ ل ى اب واحد وتنتمي إ ل ى أ م و ا ح د ة ف ا ل ب ش ر ي ة بينهم رحم المسلم نعم مع ا للمسلم م س له ل حق ا م للمسلم كالبنيان المؤمن المؤمن بعضا يشد بعضه بعض مثل المؤمنين في ت و د هناك م وتراحمهم كمثل الجسد الواحد الجسد ع م ه ن حقوق بين المسلمين وبعضهم نص عليها الشرع الكريم لكن هناك حقوق بين ا ل ب ش ر بين ا ل إ ن س ا ن و أ خ ي ه الانسان إ ن س هناك صلة بين ن ا صلة ل إ وأخيه الله إ ن ن س ا و ق د آدم كرمنا بني ا ل ل عز وجل كرم ا ل إ ن س ا ن بصفة ع ا م ة سواء هذا ا ل إ ن س ا ن كان كافرا كان مؤمنا فهو مكرم عند ربه بهذه الخلق ة وبهذه الصفات ا ل ذ ي اختصه بها وبهذه الملكات وبهذه وجل أتقنها الله عز وجل. فلينظر الإنسان إلى نفسه ليتأمل عظيم قدرة الله فيه الذي الصنعة الإنسان فلينظر إلى ليتأمل عز عظيم قدرة الذي خلقكم من ن فالانسان س و ح د ة و خ ق م ن ه زوجها لماذا ل ي س ك إليها إ ل ا ف ن في هذه ا ل ح ي ا ة لا يعيش أ ح ا د ي ا يحتاج إ ل ى الاجتماع يحتاج إ ل ى إ ن س ا ن من آآ جنسه آآ يتواصل معه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن كائن اجتماعي فالله عز وجل لم يخلقه كذا وحيدا لما خلق له الزوجة التي يسكن إليها وجل لم يخلقه خلق له عز يسكن وليتم التناسل ولتنتشر الذريه ة يقول وبث م ن م ا رجالا كثيرا ونساء وبث ن س ا ء و منهما رجالا كثيرا ونساء من هاتين النفسين, النفسين الكريمتين بث بعد بعدما ذكرهم بأنهم من أب كثيرا ثم ونشر وجل ونساء واحد من رجالا يذكرهم ذكرهم الله ماذا ذلك عز ومن أ م و ا ح د ة يذكرهم بتقوى الله عز وجل على هذه النعمه ة خافوا ل ل عز على النعمة وجل واشكروه على هذه النعمة. واتقوا الله ا هذه خ فيذكرهم و واتقوا ه الله ا ل ذ تساءلون والأرحام به ف ي ر ة أ خ ر ى في اول الايه آ ي يقول ي ة أ ا الناس اتقوا ربكم ثم يقول ؤ ك د و ا ت ا ا ل الذي تساءلون ه به فيؤكد ا ل خ وقارنا ف فيؤكد ا ل ت و ويؤكد ى أ ن ن ينبيغي أن نخافه وأن نخاف أ ا قطعة ل ح ا ا م و ق ر بين ا ل أ ر ح ا م وبين الخوف من الله عز وجل فيقول واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام أ ي خافوا الله عز وجل وخافوا مغبه الارحام ق ط ي ع ة ا ل أ ر ح ا م لماذا ل أ ن الله عز وجل كان عليكم رقيبا يراقبكم ويحاسبكم ويعلم المقاطع من الواصل ويعلم البار من العاق انظر إلى هذه الآية العظيمة يا أخي الحبيب أيها المجتمع من زاعة صوت الإمام يعني انظر إلى هذه اللفتة الطيبة الله عز وجل يحذرنا من قطيعة الأرحام من يعني من إلى إلى وجل هذه هذه أخي قطيعة عز صوت ويقرن بين خوفه شبحانه وتعالى وخوف ت ع ا ل ى و ق ط ي ع ة ا ل أ ر ح ا م و ك أ ن م ا ق ط ي ع ة ا ل أ ر ح ا م شيء عظيم بلغ من ا ل أ م ر أ ن يقرنه الله عز وجل بخشيته يقول واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم رقيبا هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة هذه ا ل آ ي ه ا ل أ و ل ى أنظر هذه ا ل آ ي ة هي يعني ا ل أ ر ض ي ة التي سيبني ستبنى عليها ا ل س و ر ة بعد ذلك السورة تتحدث عن أمور كثيرة تتعلق بالمجتمع وكلها أحيانها الأرحام من أيتام ومن نساء ومن مواريث تصب في الأرحام فهي يذكر بهذا الأصل ويتفرع عن هذا الأصل هذه الأمور وهذه الأحكام الكثيرة التي ستأتي في سورة النساء تتعلق أغلب ستأتي سورة أمور ومن ومن ويتفرع وهذه كثيرة يذكر تتحدث تصب تصب عن عن من في في في فهي هذه في ن س ت ط ي ع أن ن ق س م س و ر ة ا ل ن س ا ء إلى ك م م ح و ر أ ي ه ا الأخ ل ع ز ي ز ك م مرة قرأت س و ر ة ا ل ن س ا ا ء ل أ خ ا ل ذ ي ي س م ع ن ي ك م مرة قرأت س و ر ة ا ل ن س ا ء ت ق ر أ ه ا ف ي رمضان في و ر د ك ا ل ر آ ن ت ق ر أ ه ا كل شهر م ر ة ت ق ر ي ب ا م ه و ي ك م مرة ت ق ر أ ه ا أ س أ ل ك س ؤ ا ل ي ه ل ت ت س ط ي ع أن تقسم س و ر ة ا ل ن س ا ء إ ل ى ع د ة م ح ا و ر مسؤوليه ا ا ل تناولت ي ت ه ا س و ر ة النساء تناولت ع د ة محاور هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة تدور في أ ر ب ع محاور أ س ا س ي ة المحور ا ل أ و ل تتحدث فيه عن ح م ا ي ة الضعفاء المحور الثاني أ و المحور ل الضعفاء ل حماية ا ص ي ا ن ة ا ل أ س ر ة المحور الثالث ص ي ا ن ة المجتمع المحور الرابع ص ي ا ن ة ا ل د و ل ة هذه المحاور ا ل أ س ا س ي ة التي تتحدث ع ن ه ا وتتناولها س و ر ة النساء فمثلا الأول حماية الضعفة دفعها المحور حماية أحكام تتعلق باليتامة وضمان أموالهم وضرورة دفعها لهم وحرمة أموال اليتامة إن الذين أموال اليتامة ظلماً تحدثت الأول تتعلق التعدي على الذين يأكلون حقوق وضرورة عن إن إ ن م ايضا أ أ ك ل وسيصلون و بطونهم ن نارا في سعيرا ي في ضمن هذا المحور هذا تحدثت عن أ ح ك ا م تتعلق بالنساء سواء في الصداق يعني المهر وعن المواريس استبدال وعن وفي حقوق المطلقة وأشار صراحة وإن أردتم استبدال الزوج مكان الزوج وآتيتم تأخذوا أتأخذونه وإثما الصداق المهر المطلقة صراحة مكان إحداهن قنطارا فلا شيئا بهتانا في مبينا يحذر التعدي الحق أردتم عن منه من على بعدما أموال المرأة بعد تطلق يحذل من أكل من هذا ه ل ل أ وأخذ م م و ا هو ر ه هذا ه ا المحور ا ل أ و ل المحور الثاني تناولت النساء سورة ص ي ا ن ة الاسره أ س ر ة ت ن و ل ل ت صيانة ا أ ة ذ ا ا ل م ح وهذا ر الثاني و المحور تناولت في ه ا ل س و ر ة ق ض ي ة الشقاق والتنازع والنشوز بين الزوجين وبيان الحل ا ل أ ن س ب في م ع ا ل ج ة النشوز الزوجي الذي يحدث في البيوت و أ ر ش د ن ا إ ل ى ا ل ط ر ي ق ة المثلى لعلاج هذا النشوز و ت د ر ج في ذلك من ا ل م و ع ظ ة إ ل ى الهجر في الفراش إ ل ى الضرب ب غير المبرح إ ل ى ج ل س ة التحكيم حكما من أ ه ه ل اهله وحكما من أ فأشارت الأسرة هذا الباب العظيم لصيانة إلى و ل ص ي ا ن ة البيوت هذا هو المحور الثاني في ا ل ص و ر ة ثم ماذا المحور الثالث ص ي ا ن ة المجتمع نعم تناولت هذه ا ل ص و ر ة ا ل ك ر ي م ة ح م ا ي ة المجتمع من ا ل ف ا ح ش ة من صنوف ا ل أ ن ك ح ا ل ف ا س د ة ولا تنكحوا ما نكح آ ب ا ؤ ك م لا ي ح ل لكم أ ن ترثوا النساء كرها النص على المحرمات من النساء صنفا صنفا حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م و بناتكم القول الفصل في م س ا ئ ل الدماء والديات ا ل ق ر آ ن الكريم في هذه ا ل س و ر ة تناول أ م و ر الدماء والديات وقتل ا ل العمد وقتل ا ل ا ل خ ط أ وحكم قتل المؤمن وتحريم أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل ايضا كل هذا داخل ف صيانة بينهم ي المجتمع إلا تجارة ترادم أن تكون تجارة عن ترادم بينهم فهذه الأمور السورة هذا هو المحور الثالث هو يبقى المحور ا ل أ و ل ح م ا ي ة الضعفاء المحور الثاني تتحدث عن ص ي ا ن ة ا ل أ س ر ة المحور الثالث تتحدث عن ص ي ا ن ة المجتمع المحور الرابع تتحدث عن صيانه ة الدولة فالصورة تحدثت عن الحكم بما ا أنزل ل ل تحدثت عن عز وجل و الدوله ت الكتاب ت ح ح ا والسنة والجماع المشلمين ك كلمة م إلى و ث ت عن ا ل ا والبراء وتحدثت عن القوامة بالقسط والحكم والعدل الأمانات ء وتحدثت وأن إلى تؤد عن أ ل ه ا وعداوتهم ح ن المستضعفين في مكة نصرتهم ث عن ل و و ع للمسلمين أ ي ض ا تحدثت عن مكائد المنافقين في المجتمع المدني وفي ن ه ا ي ة ا ل أ م ر تحدثت في نصوص ص ر ي ح ة في شحذ الهمم نحو القتال في سبيل الله والجهاد ورفع كلمة الإسلام كلمة ف أ ن ظ ر الى س الأساسية في حياة المسلم تحدثت عن وبدأت بالضعيف. ثم تحدثت عن الأسرة و تناولت وبدأت وتتحدث وتتحدث الدولة ر الكريمة تخرج خارج الأسرة عن المجتمع. ثم ترتقي وتتحدث عن الدولة. أنظر ة حياة المناح الضعفاء بالضعيف المجتمع ل في ثم ثم ثم تحدثت تحدثت عن عن عن عن إ هذا ا ل إ ع ج ا ز وهذه ا ل ش م و ل ي ة التي نراها في كتاب الله عز وجل فبدات ا ل ص و ر ة بهذا ا ل أ ص ل العظيم تذكرهم، تذكر القارئ وتذكر الناس بالرحم ا ل أ و ل ى و ا الأول ل أ ب و ك أ ن م ا ا ل ص و ر ة تقول قبل أ ي حكم وقبل أ ن نتناول أ ي حكم اعلموا انكم ل آ د م و آ د م من تراب خافوا الله وخافوا الله الأرحام قبل كل قطيعة شيء ثم ماذا ماذا بعد ذلك تتناول ا ل س و ر ة بعدما تحدثت عن الرحم ا ل أ و ل ى تتحدث عن ماذا تتحدث عن م اول ذ ا أ حكم أ س أ ل سؤال القارئ الذي يسمعني ا ل آ ن أ و المتابع ل إ ز ا ع ت ي الكريمه ا ز ا ع ة صوت ا ل إ ي م ا ن ما هو الحكم ا ل أ و ل الذي تناولته ا ل س و ر ة الكريمه س و ر ة النساء ب ر ض و أ ذ ك ر ح ن ا ب ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم وممكن ما ب ن ممكن ق ر أ ا ل ص و ر ة عشرات المرات لكن ما نعرف ش الصوره دي تتكلم عن ايه ما نعرفش الصورة نعرفش سورة, سورة طب يقول يتأتأ ويقول اه اه اه اه اه اه اه م ه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا س ر ه ل ه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ت ه اه اه و ه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا ن اه اه ا ل اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا إلى ا ل م ح ر م ا ت يعني يتدبر الأغنية ويفهم ويحاول ي أن ف هل م معانية وكذا وكذا يعني هل هل هل هذا معناه اننا يعني بعيدون عن القران آ ن أن أم ل ر آ بعيد عنه ام ان ا ل بعيد ن القران آ ن ن قريب أوي بلغة العرب ميصر للذكر لكن إحنا اللي بعيد ع ن الكرآن الكريم السؤال لا يزال السؤال مطروحا أ ق و ل ما هي ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى وما الحكم ا ل أ و ل في س و ر ة النساء بعد آ ي ة التقوى ماذا قال الله عز وجل قال و آ ت و ا اليتامى أ م و ا ل ه م نعم أ و ل ح ك م في س و ر ة النساء ا ل ع ظ ي م ة ا ل ذ ي تناولت ت ن امورا و ل ت أ ض خ م ة جدا وتحدثت على جميع ا ل أ ص ع د ة على مستوى الفرد ومستوى البيت ومستوى المجتمع و ا ل د و ل ة تحدثت في أ و ل ما تتحدث عن أ ض ع ف إ ن س ا ن في المجتمع تتحدث عن ماذا؟ عن اليتيم حقوقه عن عن شرعان الشرع ينظر إلى أضعف إنسان ويفصل لنا في حقوقه. بعكس الشرع الوضعية انظر ينظر إنسان لنا انظر الأنظمة ماذا؟ الكريم الأخرى إلى ويفصل في في وفي تركز على ح ف القران ظ حقوق ا أ و ي ا كان إذا ء س ق فيهم ل الضعيف عليه الحد ل ش ر تركوه سرق ر ي فيهم ف وإذا أقاموا ما ا آ الكريم ي ب د أ بالضعيف وآتوا أموالهم ولا آ ت و ا ا ي ت م تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا ت أ ك ل و ا اموالهم إ ل ى أ م و ا ل ك م إ ن ه كان حوبا كبيرا ولا يزال هذا الكلام كله منصبا تحت بند كلكم ل آ د م هذا اليتيم في المجتمع من أ ب و ه أ ب و ه مات إذن المجتمع أبوه. أنت اذا ل م م ج ت أنت ع أبوه إ ما وجدت يتيما مسلما له عليك حق ا له عليك حق واتوا ا ل ي م م أ ل ه م أ ع ط اليتام أ أ م و اموالهم ل ه كاملة نقصان من غير ل تعطوهم ا ر د تتبدلوا ي الخبيث بالطيب ء ولا ذ ه الآية أناس نزلت في أناس ك ا ن ويعطون ا ق س م لليتيم و ن الردي ي اليتيم الشيء, الردي الشيء السيء ر د ي الشيء ا ل الخبيث و ي أ خ ذ و ن الشيء الجيد كما يفعل آ ك ل أ م و ا ل اليتامه حينما يعمدوا الى كرائم أ م و ا ل اليتيم ف ي س ت ب د ل ا ل خ ب ي ث بالطيب ف ي أ خ ذ ا ل أ ر ض ا ل ط ي ب ة ويعطوه ا ل أ ر ض ا ل ر د ي ئ ة ويختاروا المنزل الحسن ويقسموا له البيت الخرب ي ع ط و ن ه ا ل ب ق ر ة ا ل س م ي ن ة وياخذوا ي ع ه البقره السمينة ويعطوه المهزولة يعني هذا كان من ؤ م ا ا ل ل ج ه ي السمينه كانوا يعني يعني يأكلون م ر ويعطوه لضعفه وهذا اللؤم موجود حتى الآن ويبذل له المعروف لقاء ي م المهزوله الله ي ي ت وسية عظيمة يحزر ا ل ل ع ج أيضا و ل ا ت أ ك ل و ا اموالهم إ ل ى أ م و ا ل ك م و ل ا تخلطوا أ م و ا ل ه م إ ل ى أ م و ا ل ك م بهدف التحايل على يقول اكلها ت أ و و ا ا أ م ل م م إلى أ و ل يقول البقرة تخالطوهم والله يعلم المفسد من المصلح ففي آية بتحذر من خلط الأموال وفي آية بتبيح خلط الأموال ك كده فإخوانكم م من من وبعد سورة وإن وفي بتحذر بتبيع في ففي آية آية فما ا ل إ ج ا ب ة على هذا السؤال ط ب ع ا ا ل م س ت ش ر ق ي ي ن ب و ا هنا بقى ويتفلسفون ا تضارف ا يقول فيه في ل ده ر آ ا لا ك ر ي فيه م ده ت ع ر ده فيه ك ذ الامر ا ل أ بسيط خالص والأمر واضح ل أ م ر و ا الله عز وجل ف يحرم هذا الموضع ي أ ن نخلط أ م و ا ل ن ا ب أ م و ا ل اليتامى خ ش ي ة التحايل على ذلك وأن الأموال وجل أموالنا بأموالهم نأكل عن فحذرنا من الخلط الله خلط هذه شماعة عز طريق وفي س و ر ة النساء أ ب ا ح ذلك إ ن كان ل ل م ص ل ح ة و إ ن تخالطوهم ف إ خ و ا ن ك م والله يعلم المفسد, المفسد في مال اليتيم من المصلح فيه وولي اليتيم مطالب ب أ ن يصلح في مال اليتيم و أ ن يستثمره و أ ن ينميه حتى لا ت أ ك ل ه الصدقه ة ثم أموالهم أموالكم كان تأكلوا كان كبيرا التعقيب ولا إلى إنه كان حوبا إنه إلى الحوب اللي ي هو إ إ ي ه هو الحب و أ ن ت تقول في دعائك اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي, حوبتي. اي الحوبة؟, الحوبه هي ا ل إ ث م واغسل حوبتي اي اغسل اسمي وماثمي وذنبي ف إ ن ه كان أ ي أ ك ل أ م و ا ل اليتامى كان إ ث م ا عظيما وحوبا مريعا وذنبا فظيعا عند الله عز وجل و ل الانسان ي ز ا ل ر آ الكريم ي ت ط ر د في ل ح د ي ث ع الذي ي يشتغل في ج م ع ي ة خ ي ر ي ة والشباب دلوقتي ا ل ح م د لله في ط ف ر ة وخصوصا نرى على الفيسبوك جروبات كثيره ة جدا ما شاء ا ل ل يعني جدا ر و ب ا ت ل ع م ل ل الخيري ع م وجمعيات ل ك ف ا ل ة ا ل أ ي ت ا م وجمعيات تتعلق بيتيم ا ل يعني ا ل ح ق ي ق ة يعني ح ش ي ء ط ي ب و هي ان ت أ ت ي ن ا س ئ ل ة ك ث ي ر ة من الاخوات خ و و ة ل أ العاملين في الجمعيه ا ل خ ي ر ي ة و ت أ ت ي ن ا دعوات لندو نحو ذلك و نرى ن م ا ذ ج ط ي ب ة من ا ل أ ع م ا ل ا ل خ ي ر ي ة و من النشاط ا ل خ ي ر ي أ ص ب ح عندنا يعني في ث ق ا ف ة عمل خيري وده موجودة الأولى عاود وإن هشوف وهنرد الله الله عليها الله شيء شاء مباشرة شاء مشكورا طيب جميل ما شاء الله. الأخ محرر الصفحة بيذكرني بأن الأسئلة موجودة في إيمان لايف الرأسية فتستيع اللي يطرح في نهاية اللقاء. في يعني اللي يتفضل مشكورا يسأل اللقاء بأن بإذن ما محرر الأخ الصفحة الأسئلة الصفحة للإذاعة الصفحة السؤال سؤال الأسئلة سؤالا أنا وأنا أ إن شاء الله ا ت بعد ه الله بإذن ب ع ذلك يقول الله عز وجل أ ن ا ق ل ت ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى تحدثت عن ا ل أ ي ت ا م مطلقا ا ل أ ي ت ا م ب ص ف ة ع ا م ة بعد كده تحدثت عن اليتيمات ب ص ف ة خاصه ة المرأة اليتيمة البنت اليتيمة الضعف الضعيفات البنت اجتمع ف ي ا ضعفان ضعف اليتم الأنوثة أيضا لها آية آية عظيمة في كتاب ربنا ضعف وضعف عظيمة في آية آية وإن خفتم أ ل ا تقصتوا ا في ل ي ت ا ا م ف ن ك ح و وثلاثة وربع تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ا ما طاب النساء ألا ما أيمانكم ألا ا لكم من مثنى خفتم ملكت ذلك ل فإن أدنى ح ق ي ق ة ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة سيده ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ م المؤمنين ا ل ط ا ه ر ة ا ل م ب ر ا ة من فوق سبع سموات ا تبين لنا سبب نزول هذه ا ل آ ي ة فماذا تقول فعنها رضي ان ل ل ه ع ه ا أن رجلا كانت له يتيمه ة ف ن ك ح ا رجلا كان أن ف ي رجل ك ا ن ت تحته يتيمة فتزوجها و ك ا لها عذق وكان يمسكها لها من نفسه شيء يعني هذا الرجل كانت ن يكن من نفسه يعني عليه ولم عذق شيء ت ح ت ه يتيمة فتزوجها لماذا لانها لكن على أ تمتلك م ز ا ر ع م نخيل ا ل ن يعني يعني سمكية يعني نخيل عنده عنده عنده مزارع سمكية. كذلك بتقول كان لها عذق يعني كان كان نخل تقول دهوت دهوت مثلا رجل الرجل كذلك لها لها سمك سمك سمك أرض فكان هذا الرجل الطماع تزوجها طمعا في هذا الايه في ه ذ ا ا ل ما ل وطمعا ف ي هذه الثروة. وده الثروة اللي ي ب ح ص ل برضو د ل و ق ت ي ا ل ش ب ا ب دلوقتي بعضهم ب يبحث د و ر المرأة على الغنية ي عن و ا ح د ة ك ب ي ر ة في ا لتزوجها س ن غنية علشان ي ويعني هذا النوع دلوقتي شيء عجيب جدا في المجتمع المصري الآن. الفقر صنع نماذج سيئة جدا جدا. يعني يذهب الشيخ يعني يبحث المجتمع صنع علشان عن من الآن نماذج ممكن قبلت الفقر الشباب أصبح الشاب دلوقتي ممكن يذهب إلى شرم الشيخ. لماذا هذا جدا جدا جدا سائحة شرم عن ا م ر أ ة عجوزه ه ر م ة أ ج ن ب ي ة يتزوجها يعني لقاء مال أ و ل ي أ خ ذ مالا منها ويعني يبيع نفسه بعرضا من الدنيا فهذا النوع النوع الانتهازي النوع اللي بيبيع نفسه من أ ج ل الدرهم و ا ل د ن ا ر ده موجود ا ل إ ن س ا ن اللي يتزوج من أ ج ل المال لا يتزوج من أ ج ل دين والنبي صلى الله عليه وسلم أ ش ا ر إ ل ى أ ن ا ل م ر أ ة تنكح ل أ ر ب ع تنكح ا ل م ر أ ة ل أ ر ب ع ه لمالها ولحسبها ولجمالها ويقول فاظفر بذات الدين تربت ي يداك ل م اظفر ل ولجمالها ولحسبها ه ا امر اظفر فز بصاحبه الدين تربت ي يداك هذا الرجل تزوج اليتيمه لماذا من اجل مالها وما تملكه من نخيل فنزلت ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة تحذر من ذلك ت ق و ل إ ن خشيتم ف ت م إن خ أ ل ا ت ق س ت و ا والا تعدلوا في اليتيمات فتزوجوا ما طاب لكم سواهن من النساء مثن اليتيمة لمن من مهر المثل وثلاث ينكحها ورباح ودع تتزوجها لا لا تستغل ضعفها دعها لمن بحقها هذه من أ خ و ا تحذر ه ضعفها وليها كافلها هذه ا المشلمات لماذا تستغل ضعفها؟ لماذا وليها أو اليتيمة تستغل لأنك لأنك تستغل ضعف ف أو ي الله عز وجل عز من ه الانتهازيين ا ن ي ل الآية ماذا ح ذ ر من ن ا ا ل ت الذين يستغلون ضعف الضعفاء البنت ض ع ي ف ة ي ت ي م ة وهو يكفلها وهو يعني سيدها وهو معلمها وهو رعيها لمآرب أخرى فيحزر يدعمها يعطيها الضعف عز فيستغل هذا الضعف مثلاً آآ آآ أخرى الله المال مثلا ويقول ج ل ذلك من و كما تقول ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة ف أ ن ز ل الله فيه, فيه وإن خفتم ألا تقصتوا في فانكحوا سواهن وثلاثة واربعة من النساء انكح مثنى خفتم في اليتاما ما لكم ما لكم ألا أحل أي الله طاب ا لكن آ ل ا ر ي م ة أساساً ز نزلت ل اليتيمات لكن ت في في من؟ هذا الحكم ينبع س ح بصفة ا من ة الإباحة على التعدد والتعدد التعدد الحكم الشرع؟ حكم فيه في أي ه م ب اصل ح الحكم يقول يعني ينبع وجل هو الله لكم لكن ما طاب هذا عز من أ الزواج فالزواج قد يكون حلالاً مباحا قد يكون مكروها قد ي ك واجبا ن م ج ت ب قد يكون حراما حسب ما يؤدي إ ل ي ه الزواج فالزواج من خشي على نفسه العنت يجب عليه الزواج من كان ع ن ي ن ا أ و ضعيفا يحرم عليه الزواج وهكذا زي ا ل ط و ل له يستحب ا ل ت ع د د أو ي س ت ح ب ل ه ا ل ز و و ا ج ه ك ذ ا والآهل ا ك ر ي م ة حينما تتحدث عن ضبط هذه ا ل م س أ ل ة مثنى و ث ل ا ث ة ورباع جاهلي كان التعدد, فيه مفتوح. كان التعدد في المجتمع ا ل ج ا ل ي كان مفتوحا لا حد له فجاء ك ا ا ن ل ر ل من ل العشر والعشرين ع يجمع مع ر امرأة ب بين ويبيت ي من نسوة ا ش وينفق ي من مع ش الاسلام ء فجاء فقضى على هذه الفوضى وضبط التعدد في أربع نسوة يقول وثلاثة وربع والزيجة أربع باطلة بالإجمع التعدد الخامسة وقال في مثنى للتقييد الوارد ف ي هذه ا ل آ ي الكريمة ة ا ل ف ق ر آ ن الكريم يشير إ ل ى هذا المجتمع ويقول إ ن خشيتم يا أ و ل ي ا ء اليتامى أ ل ا تعدلوا ي في مهور اليتيمات التي وصايتكم تعدلوا فانكحوا ما, أي ما الله عز وجل غيرهن من النساء والنساء وعلمتم لن حل وجل تحت فيهن غيرهن كثير سوهن أنكم من عز بعد ذ ل ك يقول ف إ ن خ ف ت م الله تعدلو ف و ح د ة ويذكر ا ل ذ ي لك و ا ل ذ ي عليك إ ن علمت من نفسك أ ن ك ل ن تعديل في ا ل ن ف ق ة وفي المبيت و ش ر ط ا ن أ س ا س ا ن للي ذ ي ر ي د أ ن ي ع د د ب م ر أ ت ي ن أ و ثلاث أ و أ ربع ش ر ط ا ن أ س ا س ا ن في ع ن ق ه أ ن يعدل في ا ل ق س م ة وفي ا ل ن ف ق ة في ا ل م ب ي ت وفي المال ف إ ن علمتم أ ن ك م لن تعدلوا بين النساء في ا ل ن ف ق ة والمبيت فاكتفوا بواحده وهذا على سبيل الوجوب أو تجر على النساء. الله ا ل عز وجل هنا يحفظ لنا حق النساء حق الضعيف ذلك الحكم من الله عز وجل ب إ ب ا ح ة التعدد للمستطيع وبحضره على غير القادر ذلك أ د ن ى أ ل ا تعولوا الا تظلموا إ ذ ن الله عز وجل من ناحية شرع التعدد وفي نفس الوقت حضر ظلم المراه أ ة ف ن ظ ر إلى ذ وكذلك ه الشريعة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة يذكر الذي لك والذي عليك ذلك حتى لا تميلوا ولا تجوروا والعول هو الظلم ا ل ي ت ي م ة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله اليتيمة تكون فيريد ح ج ف بيت الذي وولايتها في ي الرجل كفلها هذا فيعجبه وجمالها مالها ه ا ل ر ج ل ا ل ذ ي تكفل ب ه ان تكبر ب ا ل ت فتعجبه ف يتزوجها ر ي الولي ي د هذا أن بغير أ ن ي ق ص ط في ص د ق ه ا ا ل ا ن ت ه ا ز ي ة يريد أ ن ينتهز ض ع ي ف ة بنت ملاش حد ملاش ضهر فيعطيها المهر الضعيف فيعطيها و ي أ ك ل حقها ويعني إ ذ ا أ ر ا د أ ن يمهر و أ ن ينكح ا م ر أ ة غ ر ي ب ة ش ر ي ف ة من الناس يدفع ويبذل لها المهر أ م ا هذه البنت اليتيم ة يقول ل ا ه ي يتيم ة حذرنا الله عز وجل من هذه ا ل ن ظ ر ة السيئه ة أن نجعل يعني تسعيرات و أ ر ق ا م و أ ن نزل ا ل م ر أ ة بالمال لا هذا لا يقبله الشرح تقول فنهوا ان ينكحوهن إ ل ا أ ن ي ق ص ط و ا لهن ويبلغوا بهن أ ع ل ى سنتهن ة أعلى س ن من الصداق ق يعني ل ل وجل نهى الرجل أن أن ينكح اليتيمة إلا ه نهى عز أن ينكح أن ي ص ط لها في مهرها ويعطيها أ ن صداق ا ل مثل صديقتها صديقتها يعطيها يعطيها أخذت كم مثل مثل جارتها وهذا هو الذي يسميه الفقهاء ذ ي يسميه ا ل مهر المثل ويبتعد أ أن م ر ن ح ما ا ط لهم من النساء ل من ا سوى ي ي ي م ا ت ت ب عن اليتيمات حتى لا يستغل ضعفها يترك اليتيم يصدقها الصداقة المعروف الصداق لمن قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وقول الله في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى اللي هي في ا و ا خ ر و ت ر غ ب و ن أ ن تنكحوهن يعني أ ي هي ر غ ب ة أ ح د ك م ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون ق ل ي ل ة المال والجمال فناهم الله عز وجل أ ن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء طيب أرأتي الكريمة في إذا السورة أول صفحة تبقى ح تحدثت د ث ثم ت اليتيم عن عن مطلقا اليتيمة ص خاصة ف في ة الآية الثالثة ت ب الايه ل ر الرابعه عن عن المهر. المهر. دلوقت بيروح يخطب د المهر ف ي ن هو العفش م ه هو ر ا ل ولا المهر هو الذهب اللي في ايديها ولا المهر هو ايه بالظبط ويتزوج ويدخل لابد ان ه يستحضر ن ي ة م ع ي ن ة ا العرف السائد ع ن د ك ما م هو المهر لابد من ص د ان ق لابد تنجح ا ل م ر أ ة ب م و ا ف ق ة ولي وصداق اصلان عظيمان ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ة بعد عاوزين ع ذلك في اللي ل انت اتفقوا انتم تتفقوا في ي بس اهم شيء م و ا ف ق ة الولي والمهر بعد ذلك سوى ذلك ف ا ل أ م ر فيه, فيه سعه من توثيق من اشهار اعلام اشهاد العقد الذي ل ل ي ا نص الله عليه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا سمه م يقول ث ا ا غليظا عظيما ي ق الله عز وجل بدأ لاحظ ا ل ص و ر ة في أ و ل ه ا تتحدث عن حق الضعيفين ا ل م ر ا ة واليتيم ا ل آ ن بعدما تحدثت عن اليتيم تنتقل ا ل م ر أ ة اللهم إ ن ي أ ح ر ج حق الضعيفين ا ل م ر أ ة واليتيم و آ ت و ا النساء صادقاتهن ن ح ل ة فينطبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا الله شوف استخدم نفس اللفظه لفظ ا ل إ ي ت ا ء قال في ا ل ي ت ي م وَآتُ ا ل ي ت ا م م أ و ا ل ه م وفي ا ل ن س ا ا ء وآتُ ل ن س ا ء ص د ق ان ت ه هنا إتاء و ه ن ا إتاء ف يحرم كما أ ن يجب ا ل م ر أ ة ي ح ر م ك م المال ي ح م اليتيم و ك أ ن م ا المهر حق ل ل م ر أ ة يجب أ ن يعطى ل ل م ر أ ة كما يجب أ ن يرد المال يَتِيمِ وآتُ هوك ا ل ن س ا ء ص د ق ا ت ه ن ن أعطوا ا ا ل س ي م ه ر حسن م ا ف ع و ان م م ك يكون المهر مبلغ مالي انت هتخطب الاخت ا ل م س ل م ة دي لتدينها طيب ايه المهر المهر ده ممكن يكون مبلغ ممكن ملكا منها الايمة المهر المنصوص يكون لك كل كل ان عن نفس نحدد نوضح اللي في ايديها يبقى يجوز طيب عليه دهوت ولا الدهب اصبح لها لا الا العفش لابد لابد العقد تأخذه هذا في الصداق المسمى بيننا ا ل ص م ن واتوا ص عليه في ل العقد, العقد الحكومي اللي عليه المأذون برضو يعرف الحاجة ع اعرف ق فبيقول د دي برضو بيمضيك النساء صدقاتهن ما هو الصداق المهر ا ل أ ج ر الحق الواجب الفريضه ة كل ذ ه للمهر ألفاظ للمرأة المستحق ويقول نحلة ما نحلة النساء ما وقاتوا شرعية صدقاتهن نحلة أ يؤكد نحلة خالصة منحولة لهن المال النحلة تقول نحلت أخي نحلة أحد خالصة المال تقول مالا خالصا له لا أخي أعطيته فيه أي يشرك ي ا ل ق ر آ ن الكريم هنا أ ن المال ا ل م ا ا ل ل ل ي أنت اعطيته للمراه أ ة من ص د ق ذ ا المال ن ح ل ة يعني مال خالص لها لا يشترك فيه اثنان لا يحق, لأبيها أن يأخذ من هذا جنيها واحداً لا يحق للزوج ه م ا جنيها واحدا لا ل ل ل يحق أ ن ي أ خ ذ من هذا المال جنيها واحدا نحلة هو نحلة المرأة خاص بها ملك لها من الله عز وجل فريضة فما ملك فريضة فريضة على من فريضة عز استمتعتم استمتع على طالما طالما وجب الصداق كاملا ن ح ل ة لها ف ر ي ض ة في عنقك ف إ ن طببت ن ا ا أي ط نفسها وتجافت نفسها عن هذا المال طبنا لكم عن شيء منه نفسا لكم شيء وجازت أ شيئا لك منه فكلوه أي كلوا من هذا المال وكلوا من هذا المال الذي هو مالها هنيئا ذ الذي ا المال مالها هو ه حلالا مريئا محمودا عقل لماذا قال أ خ ي الكريم المجتمع لماذا قال هنيئا مريئا هنيئا حلالا مريئا مريئا لماذا محمود العقب ا ة كما لو كان المال الحرام سيئ العقب ا ة إ ن أ ك ل ت هذا المال من ا ل م ر أ ة بغير رضاها وبغير تيب ن ف س منها كان سيئ العقب ا ة أ م ا إ ن أ ك ل ت ه عن ط ي ب ن ف س منها فهو محمود العقب ا لماذا لماذا يحرم الله عز وجل ا لان ص د ق على الرجل ه يأخذه لأن ا ل م ر أ ة ليست م ط ا ل ب ة بنفقه النفقه في عنق الرجل الرجل هو ا ل متكلف يعني ملزم بأن يطعم وأن يكسو المرأة وأن يسكنها وأن يعطيها هذا يعني يجب عليه وليست تعطيه الشهري الرجل بقى اللي بيبص يخالف الذي على الشرع على بأن وأن وأن وأن بأنها من ملزم المرأة المرأة مطالبة مرأته ما حكمه يخالف الشارع. الرجل الذي على مرأته الرجل الرجل يتحايل أبدا راتبها راتب هذا وإذا لان ي أ أ خ ذ ر ض ه وليأخذ وليأخذ و عقارها إرثها هذا ي عن الإخوة ا ل ي ي ن ن ظ ل م و ه في الإرث فهذا يحرم لأن هذا المال إ ر ر ث فهذا ي ح لأن ه ذ ا منحول ا ل م لها وخالص لها لا يجوز إ ل ا عن طيب نفس منها ويقول فكلوه هنيئا مريئا طيب يقول لي فاكلوه هنيئا مريئا لأن يتورعون ك م ان ك ا و يتورعون من أكل أموال وجل يقول ا اليتامة فالله عز من له إن لهم أكل طابت أ ن ف س ه ن فكلوه هنيئا مريئا طيبا نافعا سائغا هنيئا لا تنغيص نافعا بعد لا ذلك يبقى الآية تحدثت الآية الآية الثانية الرحم جميعا ا ل آ ي ة ا ل ل ل ث ث تحدثت ا ا ة عن ي ت ي م ة بصفة خ ا ص ة ا ل آ ي ة ا ل ر ا ب ع ة تحدثت عن مهر النساء ا ل خ ا م س ة تحدث ت عن حفظ المال للضعفاء أن أموالكم عن تحجر حتى يقوى وحتى يكبر حتى مصلحتان تؤت مصلحة ومصلحة يقبر الضعيف ماله لا يهلك هذا المال وهذا فيه مصلحة للمال ومصلحة للسفيه الضعيف فيقول ولا السفهاء يهلك للسفيه فيقول يقوى فيه السفاء من من من وهذا اصل عظيم وهو باب كبير في كتب الفقه باب الحجر هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة هي ع م د ة هذا الباب اللي هو الحجر ان ل ل الحجر ي هو أ تمنع السفيه من التصرف في, في ماله فالحجر هنا يكون يعني و يعني حجر بسبب ص غ ر السن بسبب ال ي ت م و عدم ال بلو غ بسبب الجنون بسبب ال هرم و ا ل شيخوها ا ل ك ب ي ر ة التي تؤدي إ ل ى سوء تصرف بالما ف و أ ي ض ا ال الحجر بسبب ا ل ف ل س باب أ ي ض ا فمثلا رجل أ ع م ا ل مثلا رجل اعمال ا ك ت ر ض من آ خ ر ي ن ك ر و ض ا ثم عجز عن رد هذه القروض يجوز هذه يجوز ل أ ص ح ا ب هذه ا ل أ م و ا ل أ ن يقاضوه عند القاضي و أ ن يحجر عليه ي يعني يمنعه من التصرف في ماله هو الحجر هو الحجر يقول أموال ينسبها إلينا إلى العقداء إلى السفهاء لا المال في يد ه ماله هو هو السفهاء تعت العقداء تعت تجعل من الآن أموالكم المال التصرف الحج الحج ولا لا السفاء لا إلى إلى ل ل ف س لا تجعله يتحكم ويدير المال ولا تعطوا ا ل أ م و ا ل للسفهاء خفاف العقول المبذرين من الذكور و ا ل إ ن ا ث ومن الذين لا يحسنون تصرف المال فلا تجعلوا لهم سلطانا على المال فيضيع فقد جعل الله لكم المال قياما للحياه ة لماذا يقول ذ هذه ه الله الله الأموال التي جعل الله لكم قياما جعل الله عز وجل هذه الأموال قياما للحياة جعل لكم جعل وجل عز ل انظر تقوم الاقتصاد تقوم تقوم يقوم اليومية بالمال بالمال الحياة إلا بها لا, يقوم لا تقوم الاقتصاد إلا、بالمال. لا تقوم الزراعة إلا、بالمال. لا ا ل ص ا إلا بالمال التي جعل الله ع ة جعل لكم قيامه أنظر الى ن ظ ر ة الشرع ليست ن ظ ر ة ر و ح ا ن ي ة ب ع ي د ة عن الاهتمام بالجانب ا ل ح ي ا ة الواقعي المادي تبين أ ي ض ا أن ان ل ل م مهم ا أ المال مهم ل ل ح ي ا ة فيجب أن نمنع السفيه من ان ل س ف ي ه م أ نمنع ي ت ح ك في يجب هذا المال أ يكون المال في يد مدبرة حكيمة حفيظة المال مدبرة ل ي م ا ج ع ل ن ي على خ ز ا ئ ن إني حفيظ عليم. يجب أن تكون خزائن الأرض ح ف ي ع ل ي من يجب أ تكون خ ز ان ئ الأرض يتحكم ج ب أن ك و ن الميزانية ا ل في يد ف ي العليم ا بينا في برنامجنا يوصف ي أ هذا ا الصديق ا ل ي ك ن ي ز المال ع ع ى قناة ن الفجر ا ا ل ر وهو ب ج موجود على ق ن ة ا ي ي اليوتيوب و و ت ب على اليوتيوب يعني تستطيع أ ن تكتب في محرك البحث برنامج يوسف ايوا الصديق وتستطيع أن تشاهد هذه الحلقات وهي مرفوعة, مرفوعة يعني على موقع يوتيوب تشاهد الحلقات السفيه من أن يتحكم في المال وفي نفس يقول التي قيامة أن أنت أن تمنع من تمنعه من المولى تبارك وتعالى الله المال هذه على يتحكم لكم مزاولة في وفي وارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا طيبا كريما انت تتحرس مع, مع يتيم مكسور النفس فقد أ ب ا ه فينبغي أ ن تتحدث معه بلين ورفق وان تقول له القول المعروف الطيب وقول لهم قولا معروفة انصحوهم دوما إنصح وعده الوعد الحسن وكله يكون وليتمه لهم اليتيم الحسن الكلمة الطيبة فتؤجر أجراً عظيماً اليتيم لأنه اليتيم ضعيف فالأجر يكون مضاعفاً لضعفه عظيما مضاعفا انصح أجرا ضعيف فتؤجر جميل بعد ذلك ينتقل م ر ة أ خ ر ى إ ل ى م س أ ل ة م ه م ة تتعلق ب ا ل أ ي ت ا م هذا السفيه نمنعه عن ماله إ ل ى متى حتى يكبر حتى يبلغ حتى إ ذ ا بلغ ماذا نفعل آه لا ينسى هذا يذكر هذا الحكم ويقول وبتلوا اليتامة وبتلوا اليتامة هذا إذا الحكم النكاحة وابتلوا وابتلوا بلغوا حتى ف إ ن انستم منهم رشدا فدفعوا إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م ا صارت ا ل آ ن أ م و ا ل ه م كان من ش و ي ة بيقول أ م و ا ل ك م كان بيقول ولا توتوا ا ل س ف ا ء أ م و ا ل ك م هنا بيقول فدفعوا إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م لانه بلغ فبمجرد بلوغه وبمجرد أ ن بلغ و انست منه الرشد ومبلغ الرجال يجب أ ن ترد هذا المال وصار هذا المال الذي في يدك صار ماله صار ماله يجب أ ن يرد ويبتلوا اليتامى انظر ولي اليتيم أ و صاحب ا ل ج م ع ي ة ا ل خ ي ر ي ة ا ل ل فايتام هذا ر ج ل م ربي ي ن ب غ ي أ ن ي ع ل م وندرب أ ي اليتام يدربهم على ماذا يدربهم في إ د ا ر ة المال و ا ل أ ع م ا ل أ ن يختبره ويبتلوا اليتامى وهذا الكلام مختص ب أ وانظر ل ي ء اليتامة وابتالوا الأيتام وابتالوا اليتامة في اعطيه اختبروهم أموالهم مبلغا كيف سيتصرف ي هذا المال قبل أ ن تعطيه ماله كله لا بد من أ ن تبتليه و أ ن تختبره ف إ ن نجح في الاختبار وبلغ مبلغ النكاح ولا مست منه الرشد فادفع إ ل ي ه ماله أ م ر صريح من الله عز وجل وهنا يبين لك أ ن هذا المال لا يعود لليتيم إ ل ا بشروط أ و ل شرط لابد أن ينجح في الاختبار ويحسن ب ت ا ل ت ا لابد م أن ن ي ج التصرف في المال ثاني شرط أ ن يبلغ سن النكاح ت ا ل ت شرط أ ن تلمس منه علامات الرشد و أ ن تبصر منه الصلاح في العقل في هذه الحالة يجب عليك هذه الحالة أن أ ن تدفع إ ل ي ه المال فورا ف أ د و ا إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م ك ا م ل ة من غير ن ق ص ة واحذر من أ ن ت أ ك ل منه شيئا ويحذر يقول ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكبروا وضعفي الولد في يتمه في يتمي هذا إسرافا إسرافا فترة تسرف عارف فترة لا تأكل المال لأنك خلال المال أنت أن سيكون معك أن ف أ ن ت تسرف في هذا المال قبل أ ن يكبر وأنت وتبادر وتسارع ب ا د ر و ت الزمن أ ن يكبروا م خ ا ف ة أ ن يدركه السن الذي يستحق فيه المال هذا الانتهازيين ده فيها هؤلاء الانتهازيين ينتهزون تأكلها الذين أيضا الصورة الضعفاء المرأة اليت ولا إسرافا أول في ضعف ضعف من فعل الله الصورة بتركز في صفحة وضعف على بتركز تركز وبدارا أن يكبر وتبين تقول ومن ت تقول ب ي ن و كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ف ل ي أ ك ل بالمعروف الولي ولي اليتيم الغني يستعفف عن هذا المال لا ي أ خ ذ منه شيئا وياكل ف ل ي أ بالمعروف يأكل قدر حاجته الضروريه ة من ذ ا المال يأكل ما يسد الرمق يأكل يأكل يسد للحاجة ومن ل ل ولا يتوسع ولا يتأثل ض ر ر و يتوسع ة فإذا ت ع ف د إليهم أموالهم فأشهدوا عليه طبعا هنا في وفي هنا استطراد فيه وفيه تفصيل ومن كان فقيرا ف ل ي أ ك ل ب م ع ر و ف أ ي من غير إ س ر ا ف ولا تبذير فالوصيل فقير الفقهاء مال اليتيم إذا كان محتاجا وبقدر لكن الفقهاء يقولون الأولى أن يرد هذا المال لكن يقولون وبقدر يصيب يرد من أن كما ل ومن كان قرضاً ولكن قرضا هذا لا ل ي ز ه يلزمه لا ل ك الأولى أن يرد هذا المال الله وجل يقول أن ومن يرد عز كان فقيرا ف ل ي أ ك ل ب م ع ر و ف لكن يستحب له أ ن يرد هذا المال والإمام القرطبي يعني رجح أنه لا الجمهور و القرطبي لا المذهب هذا المال لا رجح يرد يعني أنه أن من تابع ا ل أ م ي ر المؤمن عمر بن الخطاب يرون أ ن ه دين يرد و ا س ت ن د الى م ق و ل ة ث ا ب ت ة عن أ م ي ر المؤمن عمر رضي الله عنه من قوله إ ن ي أ ن ز ل ت نفسي من مال الله أ ي مال المسلمين ب م ن ز ل ة وال ي ت ي م إ ن احتجت أ خ ذ ت منه ف إ ذ ا أ ي س ر ت رددته وان استغنيت استعفففت ت ا س د والحديث ل الأثر الثابت عن عمر رضي الله و وهذا ا رضي عنه عمر عن أ خ ر ج ه سعيد بن منصور في تفسيره والبهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند حسن و استدلوا من قول أ م ي ر المؤمنين ف إ ذ ا أ ي س ر ت ر د ت يعني استدلوا انه ينظر أ ن على واليتين إ ذ ا ما أ ي س ر أ ن يرد وهذا مذهب عمر رضي الله عنه بيد أ ن الجمهور أ ن ه لا يرد و حملوا ك ل م ة عمر رضي الله عنه أ ن ه ا على سبيل التورع الذي عرف عنه عمر رضي الله عنه فضلا عن أنه يتكلم عن نفسه ولم يحمل على ذلك أ ح د احدا من الناس. ما الناس هذا على فرضش أ من الناس ي ب ه إلى أن نص الآية ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ب ي آية وضحة صريحة في الفقير يرد في الغني يستعفف ل القرض لأن ذلك ولم تحدد أن على الفقير أنه يرد. قالت في حق وضحة أن أنه أنه تحدد وفي حق الفقير ي أ ك ل بالمعروف وكفى أه أه تقول أ م ن ايضا عائشة فليستعفف بالمعروف عليه على بالمعروف عنها كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف تقول أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه يقيم علي اليتيم ويصلح في ماله إن كان فقيرا والحديث الصيحين الله تقول تقول أنزلت تذكر يقيم يقيم ومن ومن ويصلح ولم فليأكل أكل منه إن أنه في في في رضي يرد أ عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده وهذا الاسناد معروف بالحسن عند ج م ه ي ر المحدثين وهو عند ابن أ ب ي ش ي ب ة وابن الجرود بسند حسن وعند ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده ان رجلا, أن رجلاً من ا ل ص ح ا ب ة جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي فقير ليس لي شيء ولي يتيم يا رسول أ ن ا فقير بس عندي يتيم غني هو تحتي ت ح قال ي ي ت اليتيم غني ولا ا ن فئير ع م ي يا نبي اعمل اني رسول الله إني فقير ليس لي شيء، ولي شيء يتيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل م نص مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل ولا ولا غير ن صريح في ا ب ا ح ة الاكل من مال يتيم ل ل ح اليتيم ج ة ب ا ن س ب ة لوال يتيم اذا ما ل ح ت ا ج ه فيقول له كل من غير إسراف كل من هذا المال غير مسرف لا تسرف في ا ل أ ك ل ولا مبادر لا تسارع الزمن قبل أ ن يكبر ولا متاثل أ ث ل ل يعني لا تتأصل وتأخذ تقش بتاعة اليتيم تقول محتاج ت أصلا أصل أرض هنأخذها لأنني أصل أ ماله لك على لذا ما من يعني منفعش دي غير قطعة لا لك تأكل الجوعة إنما ما يجوز يسد ت أ ك ل في حدود الضرورات في حدود النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة فقال غير مسرف إسراف لنفسك النبي عليه غير غير غير يكبر اليتيم ومن غير حدود مبادر دونه الضرورات واشترت وسلم الشروط ولا ولا ومن ومن الله الثلاثة مسارعة لمسارعة الزمن أكارم صلى متأثل قبل ماله تستخلصها تستقطع من أن أن من من هذه قطعة وهذا لا يجوز الله وجل ذلك يقول عز بعد ف إ ذ ا دفعتم إ ل ى هؤلاء ا ل أ ي ت ا م أ م و ا ل ه م ليكن هذا الدفع بمحضر من الشهود فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليك الإشهاد في العقود بصفة عامة في في فإنه إليهم الإشهاد الإشهاد أموالهم العقود عامة الشرع السمح جماهير العلم الاستحباب باستثناء النكاح الجمهور عند عقد عليك على عند أهل سبيل رأي يجب وشيخ ا ل إ س ل ا م ا لا ت ي ي م ن ل يشترطه ل أ ن ه لم يثبت نص صريح في وجوب ا ل إ ش ه ا د إ ن م ا الدليل يقول لا نكاح إ ل ا بولي هذا هو اللفظ الثابت أ م ا قوله وشاهداء عدل فهذه ا ل ل ف ظ ة م و ق و ف ة على ابن عباس رضي الله عنه فبقي لنا أ ن ا ل أ ص ل في النكاح الولي والمهر الولي وأن يكون ذلك محش ثم بعد ل ا جناع ل ي فيما ك م ت ر الفريضة ر ا ض بعض ي ت ت م من ح و ا توسقوا منحو ذلك وهذا الأمر حسب الحاجة بعض الفقهاء شهود منحو حسب ذلك بعض ي ق و و ل ل ا ت صار ي ق ص واجبا ل ل ض ر و ر ة ل ص ي ا ن ة حق المراه وهذا وقول له وجهه كذلك الاشهاد ذلك ونحو ذلك قد تلجئنا لكن ا ل أ ص ل ا ن العظيمان في النكاح لا نكاح إ ل ا بولي و الاه و المهر واتوا النساء صدقاتهن نحله ة عشنا ك الكريم ذ هذا هذه ا الصدر النساء سريعا فوائد الفوائد ولو أسئلة الأخ بعدها مع من من على ولو أسئلة لو أسئلة يريد سورة في في نقف ق اما د بخصوص هذا المقطع الكريم الذي ك ر ي م ا ل عشنا معه وعنوناه بعنوان كلكم ل آ د م فهذه ا ل ص ف ح ة ا ل ك ر ي م ة من س و ر ة النساء ب د أ ت بالرحم ونقول الفائده ة الأولى فإذا دون ذ ه الاولى ف و ئ د اكتبها كذا الأرحم شرفا كفى ع و وأمرنا و قدر شق ق أن من الله لها اسما اسمه ب ت وقال واتقوا الله وقارن ذلك ب ا ل أ ر ح ا م ده لشرف ولعظم ايضا ل ر ح م أ ف إ ذ ا ه للانسان حق على أ خ ي ا ل إ ن س ا ن إ ذ الجميع من نفس واحده ة نعم ن المسلم للمسلم في ي ب م مع أرحام حقوق حق الحيوانات الحيوانات والإنسان كذلك الإنسان مع أخي الإنسان في حق في حق بين الإنسان والإنسان الحيوانات تتآلف على غير أرحام بينها بين أخي في غير تتقالف. فلا نستطيع أ ن نقول أن, الإنسان، ان المؤمن فقط يعامل الم... المسلم فقط ا ل م ع ا م ل ة ا ل ح س ن ة و أ ن يكرم أ خ ا ه المسلم فحسب ز لا ل ا إ ن ا المسلم معطاء والإسلام وما أرسلناك إلا رحمةً لم يقل إلا رحمةً للمسلمين. إنما قال وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين ا ن للمسلمين لم يقل للأحمر ل رحمة رحمة رحمة و أ ي وغير للعالمين وكذا المسلم يقتدي ض والأسود وهكذا برسوله المسلم المسلم للمسلم رحمة لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة حسنة للإنسان حق للإنسان على ي ه الإنسان أيضا فائدة فائدة تانية شرع الله لليتيم أ شرع حسنه ك ا ا ا م في ل إ ل الحقيقة ا م أ ا اعرف المعلومة دي الشرع الوحيد اللي لليتامة الشرع الإسلامي أقول حق لو لك عمل دي ي ت ج ما ظهرت الدستير ظهرت و ا ا ل ق و ن ي ن يعني الحقيقة هذه ا ل د س ت ي ر لم تنص على حق اليتيم ا م طبعا ا مفاجأة ان شرعنا الكريم هو اول من شرع حقوقا لليتام ووضع لهم يعني هذه الاصول ج أ ة جيدة جميلة من يعني لهم هو احبة ووضع المال عمدة ا لا م ع م ل ولا ا ت يكون ج و للسفهاء أن دفة الاقتصاد المال يجيروا دفة في يد السفهاء ي يكون في يد المال لا ا ل ف س إ ن م ا يكون في يد الحفيظ العليم يقول شيخ المتايمية قول الإسلام الناس أسألك بالله شرك أسألك هو بها بالله هذا هذا والرحم والرحم يعني لماذا جائز وجل عز فيه فيه فقال واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل ا ر ح م أ م ا لو قرنت أ ي شيء ثاني بلفظ الجلاله ل ع لا ي ه وسلم ف ق ل قال الله قال الرجل ل ل عندما عندما ن ما شاء واشئت ب يجوز كما صلى الله عليه وسلم فقال عندما قال ما شاء الله فالنبي قال لا كل ما شاء الله وحده. أما أن تقرن الرحم بالله ما شاء واشئت ما شاء أما وحده عز و تقرن أن ل الجائز لهذه الآية فهذا ذكر الكريمة مستسنى كما غير ا العلم ومن الإسلام المتهمية ا ا ح د من ومنه وليس ل و شيخ في هذه شركا. ايضا قول الحق تبارك وتعالى ولا فها أموالكم ل فها ا تؤتس ت يعني ج ل الله لكم قيامة ي ع يقول ي ف ه انسان شيخ المتأمية كثير الأسلام قال م الصحابة والتابعين هذا ا مثل توكيل ل ف يدفع ي وهو أن يدفع رجل م ل إلى ولده السفي ه ع ي إنسان هنا قد يقع في هذا الفخ يبقى مثل رجل أعمال رجل تاجر أو ويجيب ولده اللي العابس المبذر اللي بيلعب في الشارع ويخليه مدير على, على الناس اللي شغاله في ا ل ش ر ك ة بتاعته ويخليه منصب ويخلي ش غ ل ه و ه في ايده المال وده غلط ع بايد عيب من ن ح ة ان انت بتخلي ان المال ص ب ي السفية اللي سفية انت عارف ان هو و م ك يكون كبير ن و ب غ في السنة وسفيها تصرفه ايضا لتبزيره تصرفه وتخلي الموظف اللي شغال عندك ورجل الكبير تخليه السنة الموظف شغال ولسوء ورجل الخبرة عندك هذا الايه تحت تحت ه ذ الله ل عز وجل يقول ولا تؤتسوا فان ه ء أموالكم هذا فخ ي ع ي أو خ طبنا أ أ شرع كثير يقع فيه كثير من ص ح ا المال م من, من يعني يجعلون المال في أدي أولادهم الله يقول فإن طبنا لكم م أولادهم ا الله طبنا ل وجل يقول ل في فإن أدي عز عن شيء من نفسه يعني أ ن ت ما تبصش ل م ر ت ب بزكتك أ ن ا اعرف طبعا الظروف وحشه ة وخصوصا في ذ ا الغلاء وطبعا الشاب ي د و ر ممكن يدور عن ل أ خ ت م و ظ ف ة ع ل ش ا ن يتجوزها علشان ع ي ص د ويقول ا بعض و لها من اول ل أ كده أ ن ت شرقي بايجار شهر و أ ن ا شهر أ ن ت عليكي شهر و أ ن ا علي شهر طبعا ب يحصل لكن هي مش ملزمه هذا الكلام إ ن طابت نفسها بذلك فلك ذلك لكن لا تلزمها بذلك ولا امر الله إ ن هذا لمن لؤم الرجال أ ن يلزم ا م ر أ ت ه بهذا و أ ن ينظر إلى إلى مال امرأتي مراتب وانظر زوجت خليك إ ن س ا ن عفيف خليك إ ن س ا ن كريم و ا ل م ر أ ة ا أقول المرأة لك على جميلة يعني حاجة تسحر بالرجل الكريم يعني يسحرها ويملك عليها حينما كريما انتهزيا خليك كريم تكون تنتهز تكون إنسان المرأة الرجل قلبها ولا لا لا أزمة تبتز يعني يكون ع م ط ا ء ا ل ل م ر أ ة يعني ا ل م ر أ ة تنتقل من بيت أ ب ي ه ا من ق و ا م ة أ ب ي ه ا إ ل ى ق و ا م ة زوجها ف أ ن ت أصبحت ا ل آ ن ب م س ا ب ة ا ل أ ب في القوامه ة والكفالة و ل ك ف ت ا والكفاله ت ط ع م ه وتكسيه فأنت ا آ ن انتقلت من إذا إلى ما قوامة أبيها ا م هي ت ق و ينبغي أن تكون ي ي كرم أ ب ه إن م أكرم م تكون ن لها وأكثر بالنسبة إليها عطاءا وأكثر ي ق و ل فكلوه ه ن ي ئ م ر ي الى أ ن ثمه رجالا من أ ه ل الكرم والمرور أو أصحاب ا ل ع ي ت ع ف ف و ن عن أكل ه ذ ا المال ف ي ب د و أ ن الصحابة كانوا م ت عن ف ف ي ف ر ب ن اكل قال لهم إن طابت أنفسهم بهذا الأمر فلا لهم أنفسهم إن بأس ف هذا هنيئا مريئا م طب ل يعني ذكر المال ل وجل بالإشهاد بقول ه عز ع فإذا د ف ت إليهم أ و ه فأشهدوا عليهم م أ ش ه د ع ل ي ه أ ش ه د ع ل ى ي ت ي م إن دا ع ط ي ت ه م ا ل بلغ ه ه ت على م محضر بذلك لا تجيب محامي بذلك تجيب تجيب ب لا لا شهدين ي ق ح ا ض ر ي ن أنت ت ب س ل م ا ل ي ت ي م م ا ل ه بتعطيه حقه اعاده ل ل لا تسأل أمام الناس فضلا حتى لا تسألهم الله ي في رقبتك حتى حتى أمام أمام ز وجل م ي ة إ ع الحقوق ر ة ا إ ل ى أ ه ل ه ا و أ ه م ي ة التوثيق يعني يقول غير واحد من أهل العلم من واحد أهل لألا ت غ ر م و ا ا على ل م ش ه و ولألا تحليفوا ر لا حتى ت ض طبعا ر د ذلك ل ح ف ن ت ق مبدا عظيم جدا مبدا الاشهاد والتوثيق في المعاملات الماليه طالما في معاملات ماليه بينا وبين بعض أنت مسلم وأنا مسلم. أنت أخ وأنا أخ ن مسلم مسلم ل ب ص يعني م بعض ا أ ي هذه ا ا ل ي تدينتم بدين ن أمنوا أجل مسمى و إذا إلى ت ب ف ك بقولوا أشهدوا إذا تبايعتم ي ع نصوص ي هذه ن لا تقدح في ز م ا م ن ا لكن هذه نصوص هذا الشرع نتعبد به لله عز وجل فهذا لا يقدح فيك نصوص نتعبد هذه هذا به فهذا عز يقدح لما, لما نتعامل مع بعض امام ا ل م ا ل ي ة واقول ك لا امدلع على و ر ق ة د ي ت ان انت خدت من المبلغ ده انت عاوز م ن ه س ل ف ة او م ا ش بس ا ك ت ب ا ل و ر ق ة م ا فيش حرج من هذا الكلام مش عيب مش بشكك في ز م ت ك لا ده د ن د ده د ن د لماذا ماتضمنش عمرك ماتضمنش عمري وهذه ايه حقوق حقوق ا ل ط ع ف ا ء قد اموت فيصير هذا الحق الذي معك حقا لايتامي ورائي وهكذا واشهدوا اذا بالله دبيعتم وكفى حس إ ذ القران تدينتم بديني إ ى أجر مسمى فاكتبوه و ث و المصوص ش الكريم منهج حياه ليس كتاب دراويش و ي ش مش م ز م ي يعني ر تقال ت لا ا ل ق ر آ ن الكريم منهج لبناء المجتمع منهج ن ل ل ب اخيرا ء أ أصيك استشهر ر أ م ي ة ا ل ح م أ ه م ي ة الرحم أ ب ص في ا ل أ س ئ ل ة بعد إ ذ ن ك م ونشوف ا ل أ س ئ ل ة أ و ل ح ا ج ة ب ق ر أ ه ا واحد بيقول أ ن عاوز أتجوز ع اتجوز و ز أ يتيمه علشان فائره ق ي ر ة مش ع ص د إ ي ه هل هو ي ق صح د د ي إيشة؟ ث السلع ولا ي لا ك الكريمة, الآل الكريمة حينما نزلت في رجل كانت تحته يتيمة فنكحها ر رجل ي الآية حينما في يتيمة م ة نزلت على ل تحته ه عذق يعني هذا الرجل أ م س ك ه ا وتزوجها عشان معها ش و ي ة نخل عشان معها مزرعه الطماع الرجل م ا ا ع ل الطماع هل ده معا؟ ممكن يصل العكس العكس الإنسان بقى منبوذ يصل يتجوز ويستغل ضعفه أيضا مزموم واحد كاتب بيقول او واحدة ب تقول ي ن ف ع حط و ر ت ي على اضع ل الترك ف ف ي بحجابي س ب و ك ا ل بالاخوات واهيب هم ت ان ف ف ن عن هذا الباب و ا ا ل ح ج ب ف ر ي ض ة واشكرك جدا ان ن ت ي على ن تنشري ي عاوز ا ح بتحط ج ا او تنشري هذه الفضيلة الكريمة وهذه الفريضة لكن انا شخصيا بتسقط من نظري المرأة اللي ب بتسقط وهذه سورتها تنشري لكن من نظري هذه ل ع الفيس بوك او على الانترنت وايه على يعني عاوزت سورتها هي في ع ن ي ص ر ا ح ة فانا ر ج و ا ت ب ت ع عن د هذا الباب تماما ونقل الاجماع على وجوب ت غ ط ي ة الوجه في عصره و إ ن كان الجمهور على خلاف ذلك لكن بالرأي القائل بوجوب تغطية الوجه ولسيما في زمن الفتنة يعني أفضل عاطل ولما نحن نرى زمن يعني من واحدة غنية واحدة حرام سافر بوجوب تغطية في وتجوز ده ه والله بقول أ خ بيعاتبني و ل ا ل أ خ بيعتبني ا ن أ ن ا بستنكر على الشاب اللي هو بيروح يتزوج من ا م ر أ ة س ا ئ ح ة في شرم الشيخ الظاهره ة اللي إحنا سمعنا ن ع ا أخيرا وكتبت عنها الجرائد السبب اللي الغرداء وشرم الشيخ علشان عن امرأة هارمة امرأة سائحة بلغت من السن ينكحها لما مال فهذا أن أيضا بيروح يبحث عتية ويعني يريد وشرم وكتبت تمتلكوه بلغت عن من من وهذا لؤم يعني من باب اللؤم أ ن يبحث الرجل عن ذات المال دون النظر عن الدين ولا عن العقيده ة و ذ ه تضمنها الله لها وتستعنيها امرأة لا أولادك فضلا امرأة لا شيئا في دين الله وقد تسلم إسلاما شكليا بالنسبة وراء الشمس أما أنت لا تملك لها تسلم تملك من قنطار ولا قطمير غريبة تعرف فرخ وغر صغير قنطار أن وأنت أنت في دين تودي بك على ولا وقد عاشق يعني. بحب من النت بس ما عمري ما شفتها أعمل أي أنا أعيد أي سلة إ كحاير ogoين لا تحل لي و ل النظر ي ح لي ل ا إ ل ي ه ا إ ل ا ا ل ن ظ ر ا ل ش ر ع ي ة لقاء نكاحها واعقد معها ع ل ا ق ة س ر ي ة عبر ا ل إ ن ت ر ن ت من وراء أ ه ه ل اهلها ومن وراء أ ي ويعني نتجازب أطراف الحديث وحديث في يعني حديث لا يحل إلا بين و نتجازب ت الرجل أطراف لا إلا ر م ل الرفث وتقول هذا حب ليس الحب و ا هذا حبا إنما هذا, هذا حرام أما الحب أعظم من ذلك حب من أعظم حب أكرم من ذلك وأطهر من ذلك ذلك آم... آم... و... ر من من مسلم يقول شيء ا ئ ع نشعر أننا ك ل ن أننا من ا أصلا ر ا ب و م اكرم فيش فرق بنا غير, بت... غير التقوى. طبعاً يبدو لمس هذه الآية التقوى بنا طبعا أنه ا لمس ل هذه ي ة الآية ا ل ي ك ر من ة آية في سورة أول ل في ا س ا ء ا ل م ل ل ي ئ ة ب ا أ ح ك ا م س و ر ة ا ل ل بالأحكام الضخمة أول م ي آية ئ ة ب ت ذ ك ر ن ا من أنهنا ل ل أ ص واحد و واحد و آ... و حواء الرح... ال... من من آدم من بننسى أب ا هذه لان ر ح بننسى ه ذ الأصل العظيم ننحو النبي واحد كلكم لآدم ترى ط ب ل يقول ليه؟ النبي ن إن واحدة لنا ا نتقي هذا الرحم علشان عز وجل في بعض. مش علشان نتقي وجل كده ا ي ليه أنا مبسوط جداً بتواجد ك و ا ا ذ ع و اسم كلنا من آ د م اسم رائع الحقيقة أنا قلت كلكم لآدم فأخويا المحرر كذب كلنا من آدم. يعني على أساس أنه يبسطها ويخلها、سهلة. فعلا الواحد محتاج يعيش مع سورة النساء حياته فعلا وأنا أيضا محتاج ذلك والحقيقة أنا ندوة في عن سورة النساء وهي مسجلة أيضا اليوتيوب قلت كلكم لآدم على سهلة ذلك ألقيت مسجلة مسجلة على يعني يعيش في وهي في سورة ندوة سورة ندوة أنه من عن ممكن تكتب كذب آدم مع نظرات في سوره ة النساء زائد محمد يقود إن شاء ا ل ل إن محمد موسعد يقود ش و ف ه النساء برضو ب و ت ن ا ا ب أخرى في هذه ا ل و وإن ر ة ش وبحاول أ و ص ل ه ا للشباب بشكل أسهل بعيدا ش ك ل أسهل ب عن التركيز على الجانب العلمي البحث التحريري إنما يعني نبسطها نخف واجنشماعية أنه غيور بيقول هم ليه الناس نصارى وقفات في وفي عليها تتعلق بتدعو الشباب بيقول ليه للموت دول دول في الأول وفي الآخر تربوية بجمهير غيور هم واحد كاتب ل ي ه م ا ع ن د ن ا ش عزة ب ا لا إ س ل م ا ل ح ق يجوز ق ة اللي حصل ده غلط ت ف ي ر ده ت في, في المعابد وفي دور الكريم ي المعابد العبادة الشرع لا دور و ج التعدي على أي م ك اي ن للعبادة أ مكان للعباده ة السماوية ينسب الكتب إلى ل أو أ ل الكتاب لا يجوز وأمرنا حتى في حال القتال والحرب وأمرنا حتى يجوز في في ح ا ل ة القتال و ح ا ل ة ان يجوس المجاهدون في الديار حرم الله عليهم أ ن يجيسوا وان يعيثوا في الكنائس أ و في أ م ا ك ن ا ل ع ب ا د ة أ و أ ن يقتلوا شيخا أ و أ ن يقتلوا يعني عابدا في صومعته هذا أ م ر لا يختلف فيه ولا ينططح فيه عن ز ل ك لكن أ ت ر ا ه م عليهم لا أمر الشرعية هذا إحنا بالضوابة ننضبط الآن وينبغي بردو نكون عندنا عزه ة ا ي ب ر ض و مشاعرنا م ا تقضينا نقول كلام غلط مش منضاد ش ر ع ي وليس ا اعمل ه بعد اللي حصل في ك كتيرة ن ناس د ر ي فيه ة بقت منضاد ك ش الشارع و الدعوة وجل ف في ة تمسي حتى الحمد الامر الى الله عز وجل. طبعا الحمد لله عز بعيد ع ده ا ل م ت ي ي بعيد ن ن عن م شرعيا ا ا ا ي في خ ن ن ل س ك د ي ي ة الحمد لله وهذا الامر لله ن قلت لك ريحته ر ي ح ة ا ل ص ه ي و ن ي ة فيه ومفيش ا فيه يعني الحمد لله فيه اصابع ل لله ح م ما د فيه فيش أ تنسب إ ل ى ت د ي ن وتنسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م ولله الحمد فده يعني يعني فضل ي ف و ش ه ا د ة ط ي ب ة لمشايخنا اللي في ا س ك ن د ر ي ه إ ن ه م على خير و إ ن ه م ما شاء الله يعني, يعني ضبطوا الشباب ضبطا فكريا وشرعيا و ا ل م س أ ل ة ب ا ل ن س ب ة لهم واضحه ة واضحة ا ل ج م ي ر الشباب في ا ل أ س ك ن د ر ي ة ويعني ا ل إ ن س ا ن ب ي ع ج ب ان مشاء ا الله كم ا ل ع ل م ا ء الموجود في ا ل ا س ك ن د ر ي ة كم هاي ئ ا ل ت م ا ش ا ء الله بشوف ت أ س م ا ء أ س م ا ء ك ث ي ر ة كم ا ل ع ل م ا ء ا ل ل ي ف ي ا ل أ س ك ن د ر ي ة كم كبير جدا يعني أ ي ض ا ا ل أ س ك ن د ر ي ة س م ا المنصور يعني يعني مدينتان ع م ر ا ع م ر ت ا ن ب ا ل ع ل م ا ء والمشايخ لا ما تكسف ش انت تتكسف ل ي ه ان تدعو ت إلى الله عز وجل ادعو إ ل ى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة والموعدات ا ل ح س ن ة ارفع راسك انت ربنا سبحانك رمك ب ا ل د ع و ة ليه ادعوهم ازاي يقولون ا ل س ل ف ي ن هم اللي عملو ا كده لا ا ل س ل ف ي ن ما عملو ا كده ولا ي م ت صلا لهذا ا ل ح ا ر س بل الحمد لله مشايخنا بخير والمسألة واضحة ومؤصلة ويعني اخذت كفايتها وأهلكت و ا ل م س أ ل ة و ا ض ح ة و م ؤ ص ل ة ويعني أ خ ذ ت كفايتها و أ ه ل ك ت ب ح ث ا ه يعني لم أ ج د شيخا أ و طالب علم في مصر يجوز ذلك ولا الحمد الحلف الحلف ا كذبا فماذا استغفري قبله لذنبك فحلفت أفعل ولعل في هذا ا ل أ م ر يعني فيه خير اللي حرص بس ان اولا أنت أ ن ت ما كنتش تجي ق لهذا المسلك انه يحلفك والرجل ليس مطالبا بذلك ونربا ي ع ي ن بهذا الشخص انه يفعل ذلك أ ن ت لست ملزما بتحرير ح ي ا ة امراتك قبل الزواج قبل الزواج انت لا تملك ليست ليست ملكك منها أنت شيئا مش من ح ق ك ت ق و لن لا أ ت ك ن ت ت ع م ل إ ي ه قبل الجوازات مش من حقك لكن أ و لن أ ت ع ق د ع ل ي ه ا خلاص م ن أ و ل معها ا ت ولكن لن تتعامل ط ا ب ة معها و ك ذ ا ت س أ ل ه ا ك ل شيء ك لن شيء ع ح ي ا تتعامل ه ا ق د ر ت ر تقدر ف تقدر تفهم ه ل ل كله ت ف ا ص ي أ ا ق ب ذلك لست معها ط ا ا ل ب فضلا ن و ل ا ت ح ل ف ه ا ولا ت ح ر ج ع ل ي ه ا وأنت ك ذ ل ك ل ا تحلفين حلفا كذبا و س ت غ ف ر الله عز وجل ويعني أ ط ع م ي ع ش ر ة مساكين و إ ن كان هذا الحلف حلف الكذب لا كفاره ت ا ا ث ن ي ة وما ه أ ظ ن كده هي دي كل اسئله في أ ي شيء ت ا ن ي لو في سؤال أ ن ا ب ر ض و في الانتظار اوت و أ ش ك ر ك ا ل أ خ الكريم اللي بيدعو لنا ن وإن ا وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله و م ع د في في بمشيئة السبت القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى نسال ف م و ع د في الله س ا ا ع ة ث ا مساء م ن ة على ذ ه العلي ص ف ح ة م إزاعة ا صوت إ م م ا الله ا نسأل ل ع القدير أ ن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال أ ع م ل أقول قولي هذا وجزاكم الله、خيرا. السلام وجزاكم هذا خيرا ل ي ك ورحمة ل ه الله ورحمة